أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر أَلَمْ تَرْ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادَ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادَ الَّتِي لَمْ يُخْلَقَ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادَ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادَ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 كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لما وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدًا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدًا يَا أَيَّةُ وَالنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ إِرُجْعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِ فِي عِبَادِي وَادْخُلِ جَنَّتِي